قل هل تفضرها منكم كنتم صادقين قل لا يغلب وما يشعرون أيام يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك إن منها بل هم منها عمون وقال قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا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 auprès tà